وإنه له دو ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق الْمُبِين إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ مَّدْعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِم ان تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ التَّبَّةَ مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنْهُمْ مَّن, من يُّكَذِّبُ كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحصوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يروقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليتقون فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات ل قوم يؤمنون ويوم يُنفق في الصور ففزع ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله وكل آتاه داخرين.